ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارئون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما إلى الموت وهم